سيحلفون بالله لكم إذا ألقبهم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجسوا ومؤوهم جهنم جزاء بما كانوا يتسابون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد خفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغربا ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم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 وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَآخَرُنَا مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِنَّ مَا يُعَذِّبُهُ وَإِنَّهُ يَتُوبُ عَلَيْهِمْ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 النبي والذين آمنوا أي يستغفرون المشركين ولو كانوا لقرب من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان السُّعفَارُ إبراهيم لَيَبِيهِ إِلاَّ عَمَّوَعِدَتِهِ وَعَدَهَا إِياَهُ فَلَمَّا تَبِينَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ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 وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا أن ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ثم تب عليهم ليتوبوا إن الله هو التوافر الرحيم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 الٓمٓ رَا تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ أَكَانَ النَّاسُ عَجَبًا أَن أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَن أَنذِرَ النَّاسَ وَبَشِّرَ الَّذِينَ آمَنُوا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ ۚ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرٌ نَّبِى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 فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضَرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضَرِّهِ مَسَّ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ وَجَاءَتْهُم رُّسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ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 أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلأته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم من من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون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 حتى إذا كنتم في الفلج وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها وفرحوا بها جاء الثريح عاصف و جاءه الموج و جاءه الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم وَظَنُوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوْنَ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ دَعَوْنَ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَإِنَّ جَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إن ما بقيكم على أنفسكم متى الحياة الدنيا وإلينا ثم, ثم إلينا مرجعكم فننبيكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كما إنزلناه من السماء فاختلط به فاختلَق به نبات الأرض ما يأكل الناس والأنعام حتى حتى إذا أخذت الأرض زخرفا فغا والزينة وظن أهلها وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس